ومعاقبة من شاء لا مكره له سبحانه هل أتاك حديث الجنود؟ هل جاءك أيها الرسول خبر الجنود الذين تجندوا لمحاربة الحق والصد عنه؟ فرعون وثمود فرعون وثمود أصحاب صالح عليه السلام